أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين ينفون بعهد الله ولا ينقضون الهتاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا مقراء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدم يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعمعك بالدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الجزء لمن يشاء ويقجر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أُذِلَّ عليه آية من رُفِت قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآد كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتزلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم قرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توفلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ينأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا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 أفمن هو طائم على كل نفس بما تسبت وجعلوا لله شركاء أكل تنبوهم أم تنبعونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل دين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله مواق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظيلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناه الكتاب كتاب بما أنزل إليك ومن الأحزاب منفر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حتما عربيا ولين اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقع ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريه وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمت الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب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 ويقول الذين كفروا لسنوك له قل بالله شيئا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الا الله كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحقون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك في ضلال بعيد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 وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل جرعون يسومونكم سوء العذاب ويجفحون أَبْنَاءَكُمْ ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بناء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شفرتم لأجيزنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يحجكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاذ وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفوالهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أب الله شك قاطل السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تخدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين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 وما لنا ألا نتوكل على الله وقد أدانا سببنا ولنصرن على ما أبيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فعوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتحوا وخاف كل جبال عنيد من ورائه جهنه ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء ذلك هو الطلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا, أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا عَلَيْنَا أم صبرنا ما لنا من محيط وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاحمدتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم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 وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الزمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب نوفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مبقعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم فرضهم وافئدتهم هواء وأنزل الناس يوم يأتيهم الْعَذَابُ العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أبتلنا إلى أجل قريب نجب دعوزك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القحار وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سرع بيلهم من قطعان وتغشى وجوههم النار نجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلم أن ماهو إله واحد وليعلم إله واحد الألباب.